البص لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وبيصلي في المغرب بالطور بسوره الطور فما سمعته هو بيقوله فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه الصد ده عمري ما كنت سمعته قبل كده الصوت الجميل اوي ده صوت الندي ولا في بعض الفاظه القران طالع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 Am homul haliquon? Am en de أم هم المسيطرون جبير سمع الآيات دي قال كاد قلبي أن يطير اسمعها بقى هو اسمعها ازاي احنا بنسمع الصور دي هو قلبه كاد يطير واحنا قلبنا ما بتطرشي خالص ليه دخلت اتفتح لها قلبه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 ما ينفعش تبقى كده فبدأ يقول اه صح ما هي كده يا كده يا مخلوق يا خالق وانا مش خالق يبقى انا مخلوق من اللي خلقني ام خلق السماوات والارض اللي خلقني اللي خلق الكون العظيم ده اللي خلق هذه السماوات وهذه الاراضين بل لا يوقنون اعظم مفتاح لليقين التفكر لما تعد كده تسرح وتتأمل وتتدبر يزيدك ده يقين عشان كده قال لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ومين اللي بيدك الرزق ومين المهيمن على الامر ومين اللي بيدبر لك امرك التساؤلات القرآنية دي جدنته الكاد قلبي ان يطير طالما هو الخالق وهو الرازق وهو مدبر الأمر بتفوض أمرك لغيره ليه؟ بتفكر إن مصلحتك في قانون غيره ليه؟ تبقى المسألة كده فأسلم لها جباية